نتعرف على هذه الظاهرة ونتدارس سويا أسبابها عسى أن يلهمنا الله نجاة منها و يعني لا يسعنا إلا أن نسعى في يعني غاية ما نريد من القرب من الله سبحانه وتعالى والالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى والحرص على رضا الله سبحانه وتعالى في أعلى صورة الممكنة الحقيقة الموقف ده قادني لبعض التأملات بفضل الله تعالى وحده ورحمته هنتكلم فيها مع بعض شوية الحقيقة أن موضوع تكبيرة الإحرام ده يقضنا إلى معنى كبير أوي في الشرع وفي الدين إيه المعنى ده؟ المعنى ده هو الاهتمام بالكمال ومحاولة بلوغ اعلى درجات الترقي الى الله سبحانه وتعالى اللي هو الاتمام او محاولة تقديم العمل على الوجه الاكمل والصورة الامثل والحقيقة إن كل اوامر الدين كل اوامر الدين فيها عموم الاحوال فيها عموم الاحوال وفيها التميز وفيها الإتمام والإكمال والحقيقة أن عدم الحرص على التمام والكمال في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى يشير لعجز شديد جدا في الفهم والتصور وعدم عناية بأمر عواقبه جد خطيرة يعني أنا حنتقل بك مباشرة إلى آية من الآيات اللي رب العزة سبحانه وتعالى وضح فيها مثل هذا الأمر يقول الحق سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر التقدم معروف هو السبق والسابقون السابقون أولئك المقربون وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون هذا السبق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون طيب هيتنافس المتنافسون في أي شيء في الدرجة الدنيا من العلاقة بالله سبحانه وتعالى ولا في الدرجات المسلى والدرجات العلا كما قال الحق سبحانه وتعالى أولئك لهم الدرجات العلا الحقيقة إنه, أنه لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر أنا عايزك تلمح المقابلة العظيمة جدا بين يتقدم وبين يتأخر يعني يتقدم هذا السبق المعروف سبق الأولين سبق السابقين المقربين وده الدرجة المثلة في التعامل مع الحق سبحانه وتعالى والانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى مقابل التقدم جعل الله سبحانه وتعالى في التأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر وكأن التأخر هو عدم الإلمام بصريح التقدم التأخر عدم الإلمام بصريح التقدم أو التفريط في أبواب هذا التقدم التفريط وعدم العناية وعدم الاهتمام بهذا السبق وهذا التقدم في في التعامل مع الله سبحانه وتعالى رغم أن الإنسان يسعى للسفر والتقدم في كل مجالات الدنيا إلا إلا مجال التعامل مع الحق سبحانه وتعالى يعني لو نظرت لحال اي انسان تجد حريص جدا على انه يترقى في كل امر من امور الدنيا ولا تجد غالبا يعني الا من رحم الله حريص على التقدم التقدم المثالي في امور الآخرة الا في القليل النادر ولا يشير لنوع من العجز في الفهم طب اذا كنت انت اصلا بطبعك حريص على التقدم والانسان بطبعه بفطرته تواق دائما إلى المعالي من الأمور يعني بفترة الإنسان السوية هو تواق إلى معالي الأمور دائما سواء كانت هذه المعالي في أمور الدنيا أو في أمور الأخرى لكن العجيب العجيب جدا أن تجد الإنسان تواق إلى معالي الأمور في الدنيا ولا يتوق لذلك في أمور الأخرى وإذا من أعجب ما يمكن خصوصا إذا علمت ان الفضل والثواب والأجر والمنفعة والعاقبة لا تقارن يعني عاقبة الدنيا لا تقارن مع عاقبة الاخرة اطلاقا من كل النواحي يعني لا هي زمنا ولا كما ولا كيفا ولا نوعا يعني من كل ابواب المقارنة هي مقارنة لا تصلح اطلاقا يعني, يعني ليس لها موضع ولا مكان ومع ذلك فالانسان يتصرف هذا التصرف وهو ده بالضبط اللي الباب اللي بيجعل الشاب يهمل ولا يرعى ولا يعتني بتكبيرة الاحرام مثلا وكأن القصد من الصلاة هو إدراك الصلاة وانتهى الأمر يعني أن يدرك مثلا الوقت في الصلاة قبل خروجه وهذه هي القضية أما يعني تأمل لما جعل الله سبحانه وتعالى للصلاة كبيرة إحرام ولما بقتت بمواقيت ولما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب وأفضل أعمال إلى الله سبحانه وتعالى قال الصلاة على وقتها يعني لم يتأمل هذا الموقف وهذا الفضل ولذلك نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولذلك نقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر المتقدمون السابقون والمتأخرون هم المفرطون في أبواب التقدم والترقي طيب لما كان كلمة يتأخر حملت معنى التأخر الذي ليس بمعنى الكفر حملت المعنى ده ليس بمعنى الكفر أو الخروج من الدين أو ترك الدين بالكليه إنما هو التأخر عن الترقي والمثالية والكمال ومحاولة بلوغ الكمال في التعامل مع الله سبحانه وتعالى هذا هو التأخر ولكي تعلم خطر هذا التأخر انظر للمقابلة التي وضعها الله سبحانه وتعالى لبن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر وكأنه يشير بكلمة تأخر هو المقابل الحقيقي لكلمة التقدم وكأنه يحذر تحذيرا شديدا جدا من هذا التأخر لأن وضع التأخر في موقف هو على النقيد تماما من التقدم وأنت لا يخفى عليك أن التقدم في الدين عكس تماما هو التأخر في الدين مش مجرد ترك المثالية فيه أو ترك الكمال فيه فوضع الآية بهذه الكيفية يشير لخطورة هذا التأخر والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا المعنى في قوله لا يزال أقوام من أمتي يتأخرون حتى يؤخرهم الله لا يزال أقوام من الأمات يتأخرون حتى يؤخرهم الله وتفصيلي الكلام ده إنه إن ربنا سبحانه وتعالى في الشرع جعل في كل شيء من كل أمر من أمر الشرع جعله حاجة احنا بنسميها في الطب سيفتي margin كده يعني يعني اللي هو الحمة لكل شيء في الدين جعله حمة ألا وإن لكل ملك حمة حمة اللي هو الحاجز الفاصل بينه وبين الوقوع في المحرم هذا الحمى ربنا جعله في كل اوامر الشرع يعني مثلا هديك مثال كده يعني مربناك لما فرض الحجاب على النساء كان فرض الحجاب ده هو الحمى المقصود حتى لا يقع الانسان في الزنا يعني الحجاب حماية للانثى والرجل على حد سواء من الزنا الذي هو الجريمة الكبرى والكبير العظمى ولذلك اللي بيستهين بامر الحجاب سواء من الرجال او النساء يستهين بامر الحجاب بيعرض نفسه لخطر الوقوع في هذه الجريمة الشرعان دون ان تدري يعني قد تفرط الفتاة مثلا في موضوع الحجاب عن قصد او عن غير قصد ظن منها ان الامر يتعلق ب لباس حسن او او مظهر احسن افضل او شيء يتماشى مع العرف السائد في المجتمع او دي حاجة تكون شكلها افضل بالنسبة للناس او ان الناس يسنون عليها بما ترتدي مثلا او بما تتصرف به ويكون الامر على يعني يقاس بهذا المقتضى ولكن هي تغفل عن شيء مهم جدا هو ان الحجاب ده لم يضرب لذاته انما ضرب الحجاب لأمر تاني هام جدا هو أن الحجاب هو الحمة لمسألة جريمة وكبيرة الزنا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لم أرهما من أهل النار من أمتي لم أرهما وذكر فيهما نساء كاسيات عاريات رؤوسهن رؤوسهن كأسنمة البخت مائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدنا ريحة وإن ريحة لا يوجد من كذا وكذا الحقيقة إن الحديث ده يشير إن إن الموضوع اللي بالنسبة للمرأة خطير جدا وأنت ممكن تتصور خطورته لو لو سألت نفسك ده, ده العقوبة دي يمكن عقوبة يمكن تقترب من عقوبة الزنا يعني يعني إيه لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحة طب هي الزانية أصلا عقوبتها إيه في يعني الزانية عقوبتها إيه في إن كان عقوبة تاركة الحجاب أو المهملة فيه أو التي كست نفسها كساء العريات عقوبتها أنها لا تدخل الجنة ولا تجد ريح الجنة وإن ريح الجنة ليوجد من بعد كذا وكذا وهذا البعد يعني للتهويل والاستحالة يعني إن كان على البعد الرهيب ده ولا يجدون ريحها فهم على, على بعد فظيع جدا وصحيق جدا من الجنة يعني, يعني هذا التجديد وهذا الوعيد الشديد جدا في هذا الأمر يشير إلى مش, مش لمسألة إن الحجاب مهم فقط لا ده يشير إلى إن مسألة الحجاب دي ترتبط بالزن ارتباط مباشر وكأنها زي ما بقولك هي الحمى الحقيقي لموضوع الوقوع في الزنا او الجريمة الشنعاء الكبيرة وهي الزنا ولذلك ده اللي أنا بقولك عليه السفتي مارجين السفتي مارجين ده اللي أنا بقول عليه هي المسافة الآمنة يعني الجراح لما يجي دي حاجة في الطب فاهمها لكم في الطب لما يأتي الجراح لكي يستقصلوا ورما مثلا فهو يجي على حدود الورم ده ويبتعد عن حدود الورم في المنطقة السليمة سنطي او اثنين سنطي في كل اتجاه وذلك ضمانا لكي لا يكون الورم قد انتشر دون ان يدري في هذه المنطقة وهو لا يرى فبيسموها دي منطقة امان هو ده بالضبط الحمة المقصود اللي وضعه الشارع سبحانه وتعالى ويمكن هذا الفكر في الطب يعني مستوحى من فهم الشرع ولذلك حتى أمور الدنيا كلها اللي احنا بنقيم بها حياتنا كلها مستوحاة من أوامر الله سبحانه وتعالى زين بنعمل في القرآن كده وبنتدبر الآيات مع بعض وبنستخرج من الآيات الحاجات اللي ممكن نقيم بها حياتنا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة إنه يعني يعني كل اللي أنا بكلمك فيه ده من جراء ترك الشاب لي لمسألة تكبيرة الأحراء هقول لك على حاجة تانية مهمة جدا الحجاب في الزنا هو الحمة لهذه الجريمة الكبيرة طيب انت عارف الأمانة الأمانة في الدين وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمانة شهير جدا وقول الحق سبحانه وتعالى والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون الحين موضوع الأمانة في الدين موضوع هام جدا ولم تجعل الأمانة إلا لأنها حمى السرقة وهي كبيرة من الكبائر وكبيرة محدودة يعني لها حد في الدنيا بخلاف عقوبة الأشرة فالأمانة بعلت لمنع الإنسان من السرقة وهي الحمى لهذه الجريمة الكبيرة كذلك تجد مثلا القناعة يعني القناعة القناعة والرضا هي أبواب حمة لموضوع الربا مثلا الوقوع في الربا كأن الإنسان بيقعش في الربا غالبا إلا إذا يعني لم يرضى بما هو فيه يعني إذا أبواب المال الحلال شعر أنها يعني عسيرة أو محتاجة مجهود كبير قوي، فلو أنه لا يرضى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى فيبقى إليه الشيطان فورا ويقع في الجريمة السهلة القريبة جدا بعد حدود الحمة وهي جريمة الربا كمان الصدق مثلا هو حما النفاق الصدق هو حمة النفاق فالإنسان إذا لم يراعي الصدق يعني في ناس كتير جدا لا تهتم قدس الصدق ليه كثيرا يعني يعني في ناس ترى ان مسألة الصدق دي مسألة مرتبطة بالأخلاق والعادة والطباع والعرف والنشأة يرونها كذلك وانها مش محتاجة تدريب ومحتاجة اهتمام يعني مين فينا بيجلس مع نفسه كده ويتدارك كم كلمة تكلم بها اليوم وكم من الكلمات هذه كان صادقا ويعاهد الله سبحانه وتعالى ويعاهد نفسه ألا يتكلم إلا بالصدق ولا يفعل إلا الصدق وهو الصدق هو اعتقاد الحق وقول الحق والعمل بالحق فهذا الاعتقاد وهذا العمل وهذا التصرف أمر يجب أن الإنسان يهتم به جدا إيه السبب أنه مش بس أن الصدق له ثواب ده هو من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذه الحمايات يعلها أجري كمان يعني شوف من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه حبب إليك موضوع الحمة ده حببه أصلا إليك يعني هو يكفي أنك تعرف أن الحمة ده منعا للوقوع في الجريم القبرى والكبائر يعني هو منعا للوقوع في الكبائر يكفي أنك تعلم ولكن إذا الحق سبحانه وتعالى قرب إليك الأمر أكثر وأكثر برحمته سبحانه وتعالى وجعل في الحمة نفسه أجر عظيم جدا للإنسان ونفع حقيقي للإنسان في الدنيا والآخرة وطبعا معروف جدا وظاهر جدا ان الانسان ينتفع بالصدق والامانة في الدنيا زي ما ينتفع بهم في الاخيرة بالضبط لان الامة التي تقوم على الصدق والامانة امه تقوم على العدل وامة العدل ينصرها الله سبحانه وتعالى ويقيمها الله سبحانه وتعالى وان كانت كافرة يعني الامة العادلة يقيمها الله سبحانه وتعالى وان كانت كافرة لذلك دي امور تبين عظم الشر، يعني دي امور تبين عظم الشر. كمان لك على حاجة نوافل الصلاة مثلا هي الحمة بتاع الفرض يعني نوافل الصلاة حمة الفرض ليه؟ لأن انت وانت بتصلي الفرض لو انك مش معتاد على النوافل الصلاة هيبقى ساعة الفطور لحظات الفطور يقع منك الفرض على طول لانك ما عندكش غيره يعني وقت ما تفطر والنفس الإنسانية ملولة يعني النفس البشرية ملولة يحدث لها أحيانا نوع من الضجر والسأم وهذا السأم أمر فطري يحدث للإنسان أحيانا ولكن الشرع علمنا إزاي نتغلب عليه يعني زي تتغلب على الملل والسأمة وإنك ما تعتدش الأمور يعني أنك تحول كل حاجة في حياتك إلى عبادة وتخرجها من إطار العادة وده اللي بيسمون النية يعني النية هي السبيل الوحيد لدفع السأم والملل النية فقط فقط يعني انت لو وقعت في امر من الامور اعتدته لدركة انك بدأت تمله ده لا يحدث في القرآن يعني حتى في وصف القرآن ان القرآن لا يخلق من كثرة الرد يعني تكرار القرآن ما تحسش بملل فيه ليه؟ لان النوايا متجددة وعطاء متجدد دائما لانه كلام الله سبحانه وتعالى وهو ده في اشارة ان اتعلم من ايات الله ومن كلام الله سبحانه وتعالى دفع الملل بانك تلتزم هذه الايات وتجعلها نبراسا لك وطريقة لك في حياتك فاذا كانت كذلك دفع عنك الملل لان القرآن بطبعه مدفوع الملل يعني مدفوع السآمة لا يخلق من كفرة الرد الحقيقة مش عايز يعني اتوغل قوي لان الموضوع ده لو فتحنا فيه مش هننتهي دلوقتي انما الموضوع مهم جدا وانا يهمني إن, يعني ان انتو تعرفوه واحنا نتعامل معه كويس عشان نفهمه كويس ونفهم خطورة اللي احنا بنعمله الحاجات الاولويات عندنا والقيم عندنا لازم تكون مرتبطة بفهم صحيح ووضع كل امر في نصابه الصحيح لأن هو ده السبيل لإدراك أهمية هذا الشرع أو أهمية هذا الدين والحاجات الصغيرة اللي احنا ما بنهتمش بيها وبنعتبرها تفاصيل ما لهاش لازمة هي في الحقيقة حاجات أساسية جدا ومهمة جدا وهي وراء كل الكوارث الكبيرة اللي ممكن نقع فيها كأفراد وكمجتمع وكأمة فالنوافل هي حما الفروض فترك النفلة يعرض الفرد للخطر حال السآمة والملل والفطور أما في حالة وجود النوافل فأول ما يقع من الإنسان إذا حدث هذا الفطور هو ترك ذي دافله فيبقى الفرض في حماية نعم هو ال... احنا عايزين نوصل لسر هذا التهاون عشان نفهم. انا حقيقة كلمت مع الشباب في الموضوع ده الاسبوع اللي فات والحقيقة كان يعني كان كان موضوع فارق جدا جدا وجديد وبدانا نتفاهم فيه كده زي ما انا بتفاهم معاكم فيه كده فحبيت ان انا يعني انا يعني يعني حسان دي غيره كده من ان من ان انا ما اقولكوش هذا الموضوع وارضوا عليكم كانكم كنتوا معانا وحضرتوا معانا بالظبط لان اللي انتفع بيه اللي انتفعت به انا واللي انتفع به الشباب يعني انتمنا جديرات بان انتم انتفعنا به ايضا فارجو ااا ان يكون كلامي مش تقيل عليكم وتسمحوا لي ان انا اكمل هذا الموضوع الشيق لغايه ما انتهي منه وبعد كده ننطلق ان شاء الله في الايات وإن كنا في هذا المجال يعني هنتعرض لايه او اكثر بفهم صحيح يعني ان شاء الله إن شاء الله وقدر من نوعيه لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر يعني لي في ذلك يعني. الحق سبحانه وتعالى في هذه القضية يقول ايه ربنا سبحانه وتعالى يقول فذكروني اذكركم ويقول نسوا الله فنسيهم طيب انت عايز تقول ايه يعني هو لما يقول فتذكروني اذكركم يعني انا مش بقول لكم اذكروا الله حتى يذكركم الله مش ده ان كان ده صحيح لكن مش ده الموضوع اللي انا بتكلم فيه انا عايزكم تنتبهوا معايا قوي يا جماعة يعني عايزكوا تعيروني قلوبكم يعني القصد ونسوا الله فأنساهم أنفسهم أيضا اللي أنا عايز أقوله إن, إن مش بس يذكروني أذكركم يعني لما ذكرت الله ذلك يذكرونك لا اللي أنا عايز أقوله هنا حتى تانية خالص إيه هي؟ خلي بالك بالمعنى ده وده فهم في الآية عايزك تفهمه لإن إحنا, احنا ماشيين في الدرس بتاعنا زي ما إحنا فاذكروني أذكركم يعني ربنا سبحانه وتعالى يقدم لك من الأجر مثل ما تقدم له من الطاعة شوف المشكلة بتاعت اللفظ فاذكروني أذكركم هي, هي بالضبط يعني نفس اللفظ تماما وكأن الحق سبحانه وتعالى بيقولك إيه؟ على قدر ما تقدم لله من قلبك ونفسك واهتمامك على قدر ما يرعاك الله سبحانه وتعالى وده المعنى اللي انا حبيت اوصله للشباب وحبيت اوصله لكم ايه هو ان انت على قدر ما تعظم الله سبحانه وتعالى وترتقي في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى ربنا يقدم لك افضل عطاء وافضل تعامل انت بحاجة ماسة الي فادراكك لتكبيرت الاحرام يقبله عناية فائقة من الله سبحانه وتعالى لك والدليل فاذكروني اذكره يعني معنى كده إنه لا يستوي أبدا من أدرك تكبيرة الإحرام لأنه حريص عليها لأنه حريص أن يقف بين يدي الله من الأول لأنه حريص على الخشوع في هذه الصلاة لأنه يدرك أن هذه الصلاة هي وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى هو لا يستطيع يعني لا يتحمل قلبه أن يعلم أن أنه يمكنه أن يقف بين يدي الله الآن في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى وأمر به الله سبحانه وتعالى ولا يفعل او يفرط في دقيقة او في دقيقتين او في ثانيتين أو لا يستطيع ان يتحمل قلبه مثل هذا هذا الاحساس بالنسبة للمؤمن له عظيم الاثر في نفس الانسان وله ايضا عظيم الاجر والثواب والعناية من الله مماثلة لعنايته بالله سبحانه وتعالى فاذكروني اذكركم أو نسوا الله فانسيهم بتحمل هذه المشاكلة العظيمة جدا وده انا حبيت اوضحه للشباب عشان يعرف ان هو على قدر ارتقاؤه على قدر ما تكون عناية الله سبحانه وتعالى بيه ودي نقطة تانية ثم يفتح الله بما يشاء بقى بعد ذلك يعني على عباده من المهم جدا انك تعرف في بعض الناس بعض الشباب يعني انا لاحظت في المناقشة ان بعض الشباب بيعتقد ان هو بيعمل عليه يعني يعني بيعمل عليه يعني أنا حاس أنه بعمل بدل بيصلي الفرض بتاعي حتى لو تأخرت شوية يعني أنا عملت اللي علي فالإحساس ده من أحساس الخطرة جدا خطر جدا أنه تكون شعر أنك بتعمل عليك يعني أنا حاس أنه بعمل اللي علي يبقى أنا خلاص مش مش مطلوب مني أكتر من كده يعني كويس قوي كانوا بيقول كده يعني عظيم جدا أنني أفعل ذلك يعني يعني قول الله الحمد أنا أفعله ما لا يفعله غيري يعني أنها يقول ذلك فده بنقول له إيه لا تعتقد أبدا كائنا من كنت أنك كريم على الله ليه لأن مقامك حيث أقامك فلو أرادك الله سبحانه وتعالى في الصف الأول لأقامك لا فيه يعني أنت لا تستطيع أن تدرك الأحرام، ولا أن تكون في الصف الأول ولا أن تكون من الذين اتبعوا الطريق المسلف التعامل مع الحق سبحانه وتعالى إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى لك بهذا ولو لم يأذن لك ما استطعت أن تكون في المسجد أصلا إذ لا يدخل بيت الله سبحانه وتعالى إذا يدخل بيت الله سبحانه وتعالى إلا من أذن له الله سبحانه وتعالى فكفى بالإنان واعظا والله كفى به يعني واعظا أن يدرك أنه حين لم يدرك تكبيرة الإحرام أن الله لم يرضى منه هذه التكبيرة ولم يأذن له فيها ولا شدة هذا الشعور وهذا الفهم يعني أنا وأنا أرويه والله أنا يعني لا أتصورها على نفسي أبداً ولا على غيري من المسلمين أبداً والله كائنا من كانوا يعني يعني يعني أشعر بغصة في حلقي وانقباض في صدري أن أن, أن مجرد التفكير أن أفكر مجرد تفكير يعني يعني يعني سبحان الله العظيم يعني مجرد التفكير فقط أن الله سبحانه وتعالى يعني لم يردني في الصف الأول لذلك لم لم لم أحضر الصف الأول احساس قاسي جدا جدا جدا يعني, يعني انا لو تصورت ان احد من الناس الذين انا احبهم مثلا مثلما احبكم ومثلما احب الشباب يعني طلب مني شيئا أو, او علمت انه يعني لم يرد لي شيئا انا احببته ذلك يؤثر في نفسي حقيقة فما بلك هذا الذي اردت منه هو الله يعني حيا هذا شعور يعني لا يكاد القلب يتحمله أبدا يعني. فلا تعتقد أبدا أنك كريم على الله فمقامك أرجو أنتم تكتبوا الجملة دي يا جماعة الجملة دي أرجو أنتم تنسوهاش أبدا أبدا وتحاولوا تعلموها الأولادك والإخوانك والأخواتك والأقاربكم والمعرفكم من الحاجات إن شاء الله لتكون نفعة جدا جدا في حياة الإنسان وهي مرتبطة بيومه العادي بيومه العادي مرتبطة بتفاصيل الحياة الدقيقة التي نحياها جميعا يعني, يعني لا, لا أعرف أحدا يعني ينفك بحال عن ما أقول يعني فأنا أقول لا تعتقد أنك كريم على الله فمقامك حيث أقامك فلو أرادك في الصف الأول لأقامك لا فيه ولكنت فيه هو اللي بيحصل إيه بالضبط اللي بيحصل إن الإنسان إذا فرط في تكبيرة الإحرام فورا يتسرب إليه الشيطان يعني من الأبواب التي تفتح باب الشيطان هو باب اعتقاد الإنسان بعدم أهمية الكمال في الصلة بالله الاعتقاد مجرد الاعتقاد ان الكمال ده امر مش مطلوب اوي وانه هو يعتبر من الرفاهية في التعامل مع الله سبحانه وتعالى والقدر الذي يعني الانسان يكفيه من الله سبحانه وتعالى ان يكون في الجنة او من المؤمنين يكفيه ذلك لكنه لا يدرك ان ده امر عسير امر انك تصل الى انك تكون من مجرد عموم المؤمنين ده امر عسير جدا ليه عسير جدا هو يسير فقط على من يسره الله عليه اللي فهم يعني ايه ايمان يعني ايه يعني هو اذا هو بدأ يفرط في هذا الكمال في الصلة بالله سبحانه وتعالى فورا يفتح باب الشيطان يعني ينفتح باب الشيطان فورا فاذا فتح باب الشيطان لم يقنع الشيطان منه بهذا التفريط واذا به يعني يتعامل معه طالبا تفريطا آخر ثم بعد التفريط الآخر تفريطا ثالثا ورابعا ولا يكاد ينتهي الأمر حتى يقعده تماما عن طاعة الله سبحانه وتعالى وده أمر ظهر وبيحسر وهديك مثال واقعي للحكاية دي بعض الناس بتترك البلاد المسلمين وتسافر لأي البلاد الكافرين وذلك لأداء أي عمل من الأعمال الحقيقة أنه لو, لو لم يكن للإنسان يعني هذا الفهم وهذا الشعور بدأ التفريط بسهولة جدا خصوصا إذا كانت البيئة المحيطة بالإنسان لا تساعده على هذا الفهم يعني إذا البيئة لم تساعد الإنسان على هذا الفهم فمن أين يأتيه فمن أين يأتيه إن لم يكن هو حريص على كل دقيقة يحياها ويمكنه فيها ان يتعرض لمثل هذا الفهم في كتاب الله اذا ما اولاه بعض العناية والاهتمام فمع هذه البيئة يجد الانسان التفريط امر سهل ومن ثم يتتابع التفريط فبعد ما كان بيفرط في تجبيرة الاحرام بعد ما سافر مثلا بسنة تجد في السنة التانية بدأ يفرط في الرقعة الاولى بعد سنتين يفرط في رقعتين بعد خمس سنين تجده يصلي قبل خروج الوقت بعد عشر سنين تجده يجمع الصلوات بعد خمستاشر سنة تجده لا يصلي أصلا أصلا ليه؟ هذا التدرج أمر شرعي وأمر مفهوم جدا ومن المعلوم من الدين لأن ربنا سبحانه وتعالى سماها خطوات الشيطان يا أولا الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمكن. يا هو أنا مجرد أن أنا أتبع خطوات الشيطان ده معنى أن أنا بأمر بالفحشاء والمنكر. يعني أنا الشيطان فتح لي خطوة يعني هي الخطوة الأولى خطوة ترك تكبيرة الأحرام دي خطوة من خطوات الشيطان. يعني ترك تكبيرة الأحرام مثلا على سبيل المثال دي خطوة من خطوات الشيطان. طيب الآية بتقول ومن يتبع خطوات الشيطان. فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر يعني يعني تركك لتقبيل الأحرام اتباع لهذه الخطوات وده معنى إن انت بتأمر بالفحشاء والمنكر يعني انت عايز تقول إن أنا تركت تقبيل الأحرام أمر بالفحشاء والمنكر هكذا يقول الحق سبحانه وتعالى عارف إزاي أمر بالفحشاء والمنكر يعني هو السبيل لبداية التفريط لبداية التفريط وأنا هرجع أفكرك ان بداية التفريط دي انا لك ان التفريط ده خاص بالحمى اللي ربنا جعله حماية لفروضه ولأوامره الشععية وحماية للانسان من الوقوع في الجرائم الكبرى ولذلك من الجرائم الكبرى ما هو فحشاء ومنها ما هو منكر لذلك هذا التفريط اتباع لخطوات الشيطان وبما أنه اتباع لخطوات الشيطان فإنه يأمرك بالفحشاء والمنكر لأن الفحشاء والمنكر من التفريط في الحمة الذي جعله الله وقايا للإنسان من الوقوع في الجرائم الكبرى التي منها الفحشاء والمنكر هذا التفصيل هذا التفصيل هام جدا في الفهم هام جدا في الفهم طيب جميل كذلك والله الحقيقه انا انا مش عايز اقصر الموضوع على على التفريط في تكبيره الاحرام يعني تفرط في تكبيره الاحرام قدني لموضوع عام كبير هو موضوع التفريط في عنصر العناية بأداء أمور الله سبحانه وتعالى والصلة بالله سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل ما أمكن الإنسان ذلك ما أمكن الإنسان ذلك ما تنساش حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أقوام من أمتي يتأخرون حتى يؤخرهم الله اوعى تنسى الحديث ده اوعى تنسى الحديث ده من من الأدلة على ما أقول أن أهل العلم كانوا يقولون إيه؟ الصلاة مكيال في الصلاة وتقدر أنت بقى تقيسوا على كل حاجة بعد الصلاة مكيال فمن وفى وفى له فمن وفى وفى له ومن طفف ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين ماذا قال الله في المطففين قال ويل للمطففين يعني المقصود إيه؟ هل في هذا معنى أن الله يهدي من يشاء هو يهدي من يشاء يعني فيها معنى عظيم جدا لو تصورت أن من يشاء دي للمهتدي وأن مشيئة المهتدي من مشيئة الله سبحانه وتعالى يبقى مشيئتك في إن الله يهديك تدفعك إلى الهداية بإذن الله يعني إيه يعني مثلا ربما يقول إيه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه والحرث احنا عارفين إنه هو الزرع. أفرأيتم ما تحروسون؟ لوه الزرع. يعني هو العمل. فمن أراد عمل الآخرة لأحد معاني الآية. فمن أراد عمل الآخرة نزد له في حرفه يعني نعينه على هذا العمل. يعني نفتح له أبواب هذا العمل. يعني نقيم هذا العمل في أحسن مقام. يعني ننزله في أحسن منزله يعني نعينه على الكمال فيه ونأخذ بيده إليه. وهو دي ده معنى الهدايه وهو ده معنى الهدايه الهداي. مش عارف في اختي من الاخوات عندها مشكلة في مش, مش هل في مشكله في الغرفه يسر الله لك الأمر ولكننا جميعا طيب ده أمر هم جدا في موضوع الهداية كما قالت أخت الفاضل اللي أنا عايز أقوله كمان في الموضوع ده أو نعم, نعم وما تشاءونا إلا أن يشاء الله فهي يعني مشيئة العبد مشروطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل للعبد هذه المشيئة حتى يعمل الإنسان ويصبح لعمل الإنسان ميزان وقدر وإلا لما عمل الإنسان أصلا لذلك يتضح هذا المقام الإنسان من كل باب يجب عليه الحرص على تكبيرة الإحرام والفهم في تتبع هذا الكمال في الصلة بالله سبحانه وتعالى في كل باب بقى في باب الصلاة في باب الزكاة في باب الصدقة في باب العناية بالأمر يعني بعض الناس حينها تقدم الزكاة بتاعتها تحرص على نظافة هذه الزكاة وينها تكون من أحسن المال ومن أنظف المال وتحرص على توصيلها للناس بأفضل أسلوب وأفضل طريقة وأفضل وأفضل وسيلة وتحرص على أنها تكون في أنفع مكان وبأنفع آآ آآ وسيلة يعني كل ما أحسن في ذلك كل مكان هذا فضل وقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أنه يريد أن يرتقي في التعامل مع الله سبحانه وتعالى فده مهم جدا في باقي الأمور كذلك وإلا, يعني وإلا كان الإنسان من الظالمين لانك انت في امور حياتك انت العادية بتحرص على هذا الترقي فكيف لا تحرص عليه مع الله سبحانه وتعالى وقد خلقك يعني, يعني, يعني انا مش ادري فهمها وان كنت انا احد المقصرين والمزدبين في ذلك ولكني اسأل الله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة فلا انكر على نفسي وانكر على من يفعل ذلك شديد الانكار الحقيقة شديد الانكار بهذا الفهم الذي صرحه الله سبحانه وتعالى لنا واستكمالا لهذا الكلام يعني أنا عايز أقولك على حاجة برضو مهمة أو استكمالا لهذا الكلام ربنا سبحانه وتعالى آ... يعني قربك من هذه المفاهيم بحبه عز وجل يعني هو يقول إيه سبحانه وتعالى يقول والذين آمنوا أشد حبا لله طب ليه هو بيقول والذين آمنوا أشد حبا لله علشان يدفعك الى حبه عز وجل تقول لي ازاي يعني يعني هو بيقولوا الذين بيقول له هذا وصف ليهم يعني هذا وصف لي يعني هذا وصف لمن للمؤمنين يعني هذا وصف للمؤمنين فهذا الوصف الذي وصف الله سبحانه وتعالى به المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى أراد انه يحفزك لحبه عز وجل ليه الكلام ده جاي منين جاي من ان ربنا سبحانه وتعالى الف من يحبونه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني كأنه بيقولك في الوداية خلاص كده بقول انت غاية ما تريد في هذه الدنيا اين ايه غاية ما تريد يعني يجب عليك ان يكون غايتك في الدنيا هي ان, ال... ان يحبك الله سبحانه وتعالى يعني يجب ان تكون الغاية في الدنيا ان يحبك الله سبحانه وتعالى مين فينا عنده غاية اكبر من كده ولا اهم من كده مين له غاية اكبر من كده مين عنده حاجة اهم من كده مين ده يعني مستحيل تجد حاجة زي كده ابده فلذلك تجد ربنا سبحانه وتعالى يسر لك سبيل حبه عز وجل فقال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ورجع قال ولذين أمنوا أشد حبا لله يعني على قدر حبهم لله يحبهم الله يعني بيقولك إيه كن من أشد المحبين لله اجعل حبك لله أشد حب يعني لا يقارن بأي حب آخر يعني أي حب آخر ينبثق من حبك لله سبحانه وتعالى أي حب آخر قائم على حبك لله سبحانه وتعالى أصله حبك لله سبحانه وتعالى يعني, يعني إذا أحببت زوجتك أحببت ابنك أحببت جارك أحببت المسلمين كل هذا منطلق من حبك لله سبحانه وتعالى لذلك اجعل حب الله وأشد الحب ليه؟ إيه المقابل في كده؟ غير النفع الدنيوي والسعادة الدنيوية والراحة والسكينة والأمن والطمأنينة كل المعاني دي إلا أنه فيه هدف ثاني مهم جدا وهو يحببكم الله إن فعلت ذلك على قدر حبك لله يحبك مين يحبك الله يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيسر لك موضوع أن يحبك يبقى هو يقول لك يا مولك عايزني أحبك اتبع الرسول عشان تحبني كويس او ما احبك كبان طيب تعال نشوف خلي بالك انا بقول كده ليه لان انا عايز أقول لك ان حبك لله سبحانه وتعالى هو السبيل اللي يخليك تحرص على هذا الكمال في الطاعة وتحرص على هذه الدقة في الطاعة وتحرص على ال الغاية من الطاعة تحرص على كل كمال فيها والعناية بها غاية العناية عشان كده بنهتم بموضوع الحب ده هديك دليل كمان من نفس الآية يحببكم الله يحببكم الله طب ايه علامة حب ربنا العبد يعني انت تعرف ازاي ان ربنا بيحبك ولا لأ كيف تعرف ان الله يحبك تعرفها ازاي حد يعرف كمان حد عارف لو ربنا بيحبك يحصل ايه نعم يوفقك نعم صحيح يستعملك في الخير صحيح جدا يعطيك الطمأنينة والرضا نعم كنت سمعه الذي يسمع به، نعم، ويستعمله كبيوض خمر لطاعته، نعم. تعال بنا نلخص كل ده في الحديث اللي ذكرته أختي الكريمة. إذن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم يوضع له القبول في الأرض. يحب الملائكة. وحب الناس الاخيار دليل على حب الله سبحانه وتعالى طب دي واحده ايه فايده الكلام ده فايدته ان انت لما تحب ربنا سبحانه وتعالى وتسعى للكمال في الطاعة ولا يعني ولا تفوت كبيرة الاحرام وتحرص على كل كمال في طاعتك مع الله سبحانه وتعالى وتحرص على اعلى الدرجات مع الله سبحانه وتعالى كانك بتحصل على حب الله لان احنا قلنا ان هذا الفعل هو من اهم اسباب حب الانسان لله وحب الانسان لله هو اهم اسباب حب الله للانسان طيب حب الله للانسان هيعطيك حب الناس صح كده وحب الناس هيسر لك كل المصالح اللي انت عشانها بتضيع تجربه الاحرام دي يعني انت لما بتضيع تجربه الاحرام بتعمل ايه يعني عشان تضيع تجربه الاحرام ايه اللي انت بتعمله علشان تجربه الاحرام تضيع منك حاجه من اتنين يا إما بتسعى في جلب نفع لنفسك يا إما بتسعى في دفع ضر عن نفسك واحدة من الاثنين من الهمش تالت صح كده؟ يعني اتأخر عن تكبيت الإحرام كنت بسأل الشباب اتأخرت عن تكبيت الإحرام ليه؟ كان بيسرح شعره مثلا اتأخر عن تكبيت الإحرام ليه عشان كان بيلبس وبيضبط ودومه مثلا اتأخر عن تكبيت الإحرام ليه لأن كان في حاجة بيتفرج عليها أو تليفون بيخلصه أو, أو إلى آخره فهذه فه الأشياء يعني ما هو انا انا مش هقول مش هقول فطور وكسل لكن هقول انشغاله انا هقول انشغاله لان انا لا اتهم الشباب بالفطور والكسل لكن انا هقول انشغاله لعدم بالفهم والفهم الصحيح هو اللي بيقتل هذه المعاني الفهم الصحيح العلم فعلم انه لا اله الا الله العلم الصحيح يا جماعه بيقتل كل هذه الافات كل هذه الافات العلم بيقتلها يعني كل هذه الافات العلم بيقتلها فعلا يعني فالعلم حقول إن الإنسان بيبحث عن منفع أو يحاول الهروب من ضر طب يا أخي إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قالك أن هذا هو السبيل نعم, نعم جزاك هذا هو السبيل إلى حب الناس وحب الناس هو من مصالح الدنيا التي يسعى فيها الناس ولذلك إن كان حب الله بهذه العناية والرعاية يحقق لك هذه المنفعة فوالله لا تجد أبداً أبداً تحقيق لما نفعك التي أردتها إلا في هذه المتابعة وهذا الاهتمام وهذه العناية والرعاية يبقى يبقى الحرص ده والعناية دي وال الكمال ده أصل شديد جدا في تحقيق مصالحك الدنيوية كمان مش بس مصالحك الأخروية وما ذكرناه من قبل يبقى احنا انتقلنا لنقطة تانية خالص ان, احنا ايه؟ ان حتى مصالح الدنيوية اللي انت عشانها تعطلت عن الكمال في الطاعة لله سبحانه وتعالى لا تتحقق في صورتها الكاملة إلا من خلال التزامك بهذه ما استطعت يعني أنا لما أقول ذلك يا جماعة لا اقصد ان تكون انت كاملا في هذا لكن اقصد قصد الكمال نية قصد الكمال ان انت تقصد بقلبك الى الكمال وتتقل الله ما استطعت هذا ما اردت ان أقوله. يعني ده المعنى اللي احنا فيه من الصبح يعني. لكن احنا مش بنتكلم فيه ان انت تدرك الكمال يعني تصل اليه حقيقة ان امر مش باردتك انما انت تقصد هذا الكمال دائما وتحرص عليه وتعتني به عناية فائقة طيب هذه نقطة هامة جدا هالوصول للأمر ده يعني شيء هام جدا طيب كمان من علامات حب الله سبحانه وتعالى للعبد فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذنا وما ترددت في شيء أنا فاعله؟ تردد في قب نفس عبدي يخشى الموت وأنا أكره مساءته يكره الموت وأنا أكره مساءته يبقى لو أحبك الله سبحانه وتعالى كان سمعك وبصرك ويدك سبحان الله العظيم وكان عطاء وعياذا فهذه العلامات هي علامات حب الله سبحانه وتعالى طيب لو انت عملت كده كأنه هو بيحميك بيحميك بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيحميك بهذا الحب من ايه بيحميك بهذا الحب من ان انت تقع في الفطور مرة تانية او في الانشغال بأوامر الدنيا او في التلهي عن الكمال في الطاعة والكمال في الصلة بالله بيحميك منهم ليه بيحميك منهم لان انت اللي صرفك عنهم اصلا جوارحك فلما تكون جوارحك دي هي السمع والبصر والرجل واليد والعطاء والاستعاذة هذه هذه الاشياء اصبحت ميسرة لك ومن الله سبحانه وتعالى بل هي من الله سبحانه وتعالى فدي حماية اكيدة ووعد اكيد بالحماية من الله سبحانه وتعالى حتى لا تقع مرة اخرى فيه مثل هذا التفريط فأي وعد أعظم من هذا طيب حب العبد لله علامته ايه؟ يعني دي علامة حب الله للعبد يعني احنا كل ده كل اللي احنا بنشرحه ده دلوقتي بنحاول نقرب الفهم ده بعمق من اذهان الناس بحيث انهم يدركوا ان المسألة مش مسألة تكبير احرام كما هي في أذهانهم صورتها، لكن نحاول نوضحها بحيث أنه يعرفوا القدر الحقيقي والفقه الحقيقي والفهم الحقيقي لهذه التكبيره ولكل عمل من شأنه أن يحقق العناية الكاملة والعناية الفائقة بأوامر الله والصلة بالله سبحانه وتعالى على هذا الكمال ولذلك إحنا قلنا إيه علامة حب الله للعبد طب إيه علامة حب العبد لله وإيه الفرق بينهم يعني امتى اقول ان انا بحب ربنا سبحانه وتعالى امتى اقول كده هل مجرد الشعور اللي انا حسه في قلبي ان انا احبه الله سبحانه وتعالى ولا في علامة تانية ربنا سبحانه وتعالى جعلها هي العلامة الحقيقية لحب الله للعبد المحافظة على اوامر الله صحيح ايه تاني الاسراع في الطاع جميل جميل الاسراع دي نقطة همة جدا جدا حسن الظن والتوكل على الله جميل إثار الله على الشهوات رائع كل ده في منتهى الجمال وهو ده وديكوا لا إجابات صحيحة 100% لكن الميزان الضابط للأشياء دي على أمر الله مثلا نعم قال حيث البعد عن المعاصي طيب الضوابط الله يعني هل الحجاب الشرعي الذي نراه في نساء المسلمات هل ده من من يعني هل الناس بتع هل الناس بتعتبر ده من النواهي هي المشكلة في الرؤية يعني يعني الكلام مفردات اللغة والكلام عن الشرع والامور الشرعية والمجادله فيها والمناقشة فيها امر جميل جدا يعني وكلنا زي ما إحنا بنتكلم دلوقتي وإحنا بنتناقش دلوقتي اه... ظهر لنا وإحنا بنتكلم بعض ظهر لنا اه... إيه ال ايه معنى حب العبد لله سبحانه وتعالى لكن في نقطة مهمة جدا هل كل ما إحنا بنتكلم فيه وبنقوله هل إحنا عارفين الميزان الضابط بتاعه يعني هل هل تعتقدنا أن الحجاب الذي ال الذي ارتدينه النساء النساء المسلمات هو ده الحجاب الشرعي الصحيح او هو ده اللي المفروض ان هو يكون من من النساء المسلمين او هو ده هل ترك ده او ما يفعل هل هذا من من المعصية بالتأكيد بالتأكيد لا يعني بالتأكيد ان ده ليس هو الحجاب الشرعي الصحيح وبالتأكيد ان ده معصية لله سبحانه وتعالى ولكن هل هل هل يدرك هل تدرك المسلمات وهل يدرك المسلمين اللي هو الأب والأخ والزوج هل يدرك ذلك هل يدرك أن, أن هذه معصية كبيرة وهل يدرك أن تفريطه في الحجاب تفريطه في الحمل الحامي من الزنا هل يدرك أن تفشي ال ال الأوبئة الخاصة بال الرجل بالمرأة في مجتمعاتنا هذا التفشي راجع إلى الإهمال في هذه الأمور التي يعتبرها البعض بسيطة والبعض الآخر ينكرها. فهي المسألة مسألة بقى الفهم الصحيح يعني المسألة الفهم الصحيح لإيه هو لإيه هي الأوامر وإيه هي نعم آه. دول بقى اللي بيعتبروها الرجعية دول لهم حوار تلني خلص غيرها نتكلم فيه هل بنتكلم على ترقي القلوب إلى الله سبحانه وتعالى والدرجات السليمة في العناية بأوامر الله سبحانه وتعالى والصلة بيه سبحانه وتعالى نتكلم في منطقة بعيد خلص عن من يعتبروا هذا الأمر رجعي أدل لهم حوار تاني خلص أنا بنتكلم فيه مرة تانية إن شاء الله وإن كنت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا ويردهم إلى الحق ردا جميلا يا رب العالمين آآ آآ نعم هذا زي ما ذكرت في الأول كنت دايما وأنا بكلمك على الحجاب كنت أقول كنت أقول دايما أذكر الرجال قبل النساء يعني لما أقول الأمر الشرعي بالحجاب وأذكر الرجال ليه؟ لأن أعلم أن الرجل مسؤول بالضردة الأولى عن حجاب المرأة أعلم ذلك يقينا يعني. وأن إذا فرطت المرأة في هذا الحجاب فهذا التفريط بالضرورة أنه السبب فيه إن لم يكن الجزء الأكبر في السبب من الرجل فهو يشارك المرأة في الإثم سواء بسواء من كل الأبواب يعني الرجل الذي حتى الرجل الذي يستحسن مثل هذا الزي ومثل, هذا ومثل هذه الطريقة فهو يرسب في أذهان النساء أنه أمر طيب كما أن الشاب الذي يقصد المتبرجات مثلا للزواج منهن فهو يدفع المحتشمات والمحجبات والمتزمات بالزي الصحيح الى الاعتقاد بان الامور ليست على على السوء على على في هذا المجتمع وده من شأنه انه يعني يهز ضعاف القلوب فده مسؤول رغم انه مسئوليته مش مبشرة يعني تجد واحد يقول لك انا ماليش اخوات بنات وما عنديش مش مسؤول من حد ومش مسؤول عن حد زي كده يعني ومش مسؤول عن حد وما فيش فعلتنا بنات انا مسؤول عنهم الحقيقة هذا الكلام صحيح لكن هو مسؤول من الباب اللي انا بقول عليه ده مجرد ان هو يسعى في الزواج من فتاة او ابرأة ده بيوقع في نفوس الفتيات او في نفوس النساء عموما ان حكاية ثقافة المجتمع مرتبطة بالزيل المخالف لامر الله سبحانه وتعالى والرجل الذي يستحسن من المرأة زي زوجها مثلا او اخوها او كده يستحسن المرأة زي هو مخالف من الله سبحانه وتعالى هو يشجعها على ذلك ولذلك هو ما يعني قد يعني ان لم يكن اسمه اكبر فهو يشاركها الاسم سواء بسواء للنقطة التانية المهمة احنا كنا نتكلم في صفة حب العبد لله سبحانه وتعالى وكل الكلام اللي انتو قلته كلام جميل ورائع انا عايز بس احطله ضوابط وموازين ان هو ايه الشيء ايه الاوامر وايه هي النواهي هل ما نعتقد انه نواهي هو نواهي ولا بنتكلم على النواهي كمسألة اكاديمية لغة ونفهمها لغة لكن الواقع بيقول ان احنا ببنعتبرهاش من النواهي احنا بيقول ان النواهي واحد اثنين تلاتة اربعة لكن الحقيقة تعاملاتنا مع بعض بتشير الى ان الحاجات دي ليست من النواهي وهو ده الميزان هو ده الضابط الضابط إذا اذا اعتقدت انهم من النواهي ثم كان تصرفك يشير ان ليست من النواهي فده ده نوع من النفاق الحقيقي يعني ف لذلك يعني لازم التنويه على هذه الامور تعال مع كده المعنى ده في في في في تفسير حب العبد لله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يبقى اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى لازم يعمل إنا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني اللي بيدعي أنه يحب الله سبحانه وتعالى إن لم يكن يتبع محمداً صلى الله عليه وآله وسلم فهو ليس بمحب لله أبداً أبداً مش ممكن صلى الله عليه وسلم لابد وإن كنت تحب الله سبحانه وتعالى أن تتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لابد ولذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يحدد لك بقى فين الحرام وفين الحلال فين الخطأ وفين الصح فين الممنوع وفين المباح فين المكروه وفين المندوب وفين المحرم هو اللي يعلمك ازاي تحول الدين من مجرد كلمات وشعارات وعلم وفهم على الورق الى تصرف على الارض وعلى الحقيقة يعني ويكون تصرفك ما فيهوش ازدواجية يكون التصرف بتاعك فيه ثبات وفيه يقين وفيه صدق وفيه امانة ما تعتقده حراما لا تفعله لانه حرام يبقى هو اللي بيعبر عن فهمك للحلال والحرام هو تصرفك مش كلامك حب الله للعبد وحب العبد لله الفرق بينهم هما يعني شيء من اتنين هما يئما متلازمان يئما متعاقبان متلازمان يعني ايه يعني كأن من احب الله سبحانه وتعالى احبه الله هما متلازمان في ذلك يعني اللي بيحب ربنا ربنا بيحب وعليه فاتباع الرسول هو نفسه قوله عز وجل كنت سمعه وبصره ويده يعني اللي اتبع الرسول كان الله سمعه وبصره ويده يبقى هما متلازمين كده مجرد انك حبيت الله سبحانه وتعالى اعلم ان الله يحبك او متعاقبان يعني ورا بعض يعني اذا انت احببت ربنا سبحانه بمعنى ان اتباع الرسول يكون فيه مجهدة من الانسان ويكون فيه بذل واعطاء من الانسان يكون فيه مكابدة في كل مفرداتها يعني ثم يأتي حب الله سبحانه وتعالى للعبد يجعل هذه المفردات أو هذا الاتباع موافق ما فوش بقى بازل ومكبد ما فوش معدش فيه المشقة أصبح موافق لهوى النفوس لأن تحول هوى النفوس إلى طاعة لله سبحانه وتعالى أصبحت النفس طواقة إلى رضا الله سبحانه وتعالى فتسعد وتواتيها نفسها على هذا التصرف ولذلك لا تجد في طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة با لا تجد في طاعة الله إلا الانشراح والأنس والرضا والسكينة ومش بس كده لا تجد ذلك إلا في إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى يعني بمعنى أنها ممتنعة في غيره يعني إن أردت سكينة ورضا لا تجدها أبدا إلا في طاعة الله وهي للنفوس اللي أحبها الله سبحانه وتعالى فأقامها على ذلك اااا حسنا اقلت تعليقكم في هذا في هذا الأمر. طيب نكمل نكمل في هذا المقام ولا يعني نكمل في هذا المقام هناك يعني بعض الحاجات اللي انا احب اقولها لكم في هذا المقام طالما احنا يعني متفقين ومنتبهين يا رب نرجو ذلك من الله سبحانه وتعالى يا رب الحق قول ما ارى نفسي اهلا لحب الله سبحانه اتصور مع... لا استطيع مجرد التصور يعني يعني حب الله هذا أمر يعني أنا لا أستطيع أن أتصوره على نفسي أبدا يعني غاية أمني في الله سبحانه وتعالى هو العفو أن يعفو عني وعننا جميعا الحمد لله رب العالمين الحمد لله طيب اسمع كده كلام ربنا سبحانه وتعالى في الاية دي ونشوف كده احنا فهمنا اللي فات ولا ما فهمناه اوش ولذين امنوا اشد حبا لله اللي حد نكلم فيه ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جبيعا وان الله شديد العذاب شوف ارتبط الجزء ده من الآية بموضوع الحب شوف النقلة دي والذين آمنوا أشد حبا لله هي أصل الآية إيه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا والله الله شديد العذاب طيب تعالى انظر كده بقى تأمل كده ولذين آمنوا أشد حباً لله ولو يرى الذين ظلموا إل ولو يرى الذين ظلموا يرون العذاب ان القوة لله أشد لله أي الحب وتفاصيل الحب ومعنى الحب في هذه الآية الحقيقة أنه هو, هو ولو يرى الذين ظلموا مين هم الذين ظلموا دول بقى ربنا يتكلم عنهم عشان نربطها بآية الجزء من الآية اللي أشد لله كان الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ حب اللي ده هو قمة العدالة من الانسان يعني ايه يعني من هو المستحق للحب من هو المستحق الحقيقي لحب الانسان هو الله سبحانه وتعالى ولو بحثت عن من يستحق الحب لا تجد إلا الله سبحانه وتعالى لأنه إن ربنا أعطق أي شيء تحبه فاعلم أنه فضل من الله سبحانه وتعالى نعمة فضلا من الله ونعمة نعمة مجرد محضة لا فضل الإنسان فيها ولا استحقاق أبدا ولذلك حب الإنسان لله هو من باب وضع الشيء في موضعه يعني من باب وضع الشيء في موضعه وإحنا عرفنا الظلم هو وضع الشيء في غير وضع الشيء في غير موضعه ده هو الظلم فلما يكون العدل هو أن تضع الشيء في موضعه وفي باب الحب وضع الشيء في موضعه هو أن يكون الحب خالصا لله سبحانه وتعالى وكلما كان الحب أشد لله سبحانه وتعالى كلما كان ذلك مبالغة وقدرا عاليا من هذه العدالة طيب إلا ما بيحبش ربنا هذا الحب أو اللي بيحب من دون الله أشياء بهذا الحب أو بهذا القدر وصرف الحب عن الله إلى غير الله أو جعل حب الله كحب الناس قول الحق سبحانه وتعالى جعل فتنسك عذاب الله دان سمي إنسان لم يضع الشيء لم يضع الشيء في في وضعه وضع الشيء في غير موضعه ومن يضع الشيء في غير موضعه هذا هو الإن هذا هو الظالم يبقى قول الحق سبحانه وتعالى من عشانك تتأمل معاه معاهما يبقى قول الحق سبحانه وتعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يبقى الذين ظلموا دول مين دول مين الذين ظلموا دول هم الذين لم يضعوا الشيء في موضعه الذين لم يحبوا الله سبحانه وتعالى لأنهم ما عدلوا بالله سبحانه وتعالى خلقا من خلقه عدلوا بالله والذين كفروا بربهم يعدلون عدلوا بالله بصرا نعم نعم اا فدول الظالمين يبقى هما ما يعرفوش يحبوا ربنا سبحانه وتعالى أو قارنوا حب الله بحب غير الله سبحانه وتعالى يبقى احنا ماشيين في نفس السياق ولا لا ماشيين في نفس السياق رغم ان ظاهر الآية يشير الى انتقل نقوه ثانيه ولو يرى الذين ظلموا. هو قال الذين ظلموا ما قالش الظالمون. عارف ليه؟ علشان يقول لك إن هي بداية الظلم الحقيقي تقع من هذا الباب. يعني هو لو قال يعني هقول لك على حاجة مهمة قوي. يعني هو سبحانه وتعالى لو قال ولو يرى الظالمون لو قال كده لو قالوا ولو يرى الظالمون إذ يرون العذاب كأنهم خلاص خدوا صفة الظلم وبالغوا في الظلم حتى صاروا عتا في هذا الظلم لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلمك معنى عظيم جدا ورائع جدا الذين ظلمهم هم, هم الذين ابتدأوا الظلم كأنه بيقول أن صرف الحب عن الله أو إشراك غير الله في الحب ده أو ضعف الحب لله سبحانه وتعالى كل هذا هو مصدر كل ظلم يقع على الأرض يعني الذين بدأوا ذلك الظلم هم الذين ابتدأوا الظلم ونشروا الظلم وجعلوا الظلم له مكان وهم الذين سنوا سنة الظلم في الأرض يبقى البداية الحقيقية ومصدر كل ظلم على الأرض هو صرف الحب لغير الله او شراكة يعني اشتراكا او استقلالا أو, ش... او اشراك غير الله في هذا الحب اللي... النقطة دي واضحة بالك من الفروض دي في في الكلام كتير قوي ربنا سبحانه وتعالى يقول, لنا يقول يا الذين أبنوا الذين يلونكم من الكفار بيقول والكافرون لهم عذاب شديد ومر يقول الكافرون ومر يقول إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فمر يقول الذين كفروا ومر يقول الكافرون ومر ولكل منهم مقام ومقال وفي فروق بينهم طبعا يعني, يعني أنا نارضة أتعرض لفرق إن شاء الله نتعرض فيما يلي من آيات لبقية هذه الفروق أنا تذكرت شيء الحقيقة كنت كنت أنا سألتكم المرة اللي فاتت عن الفرق بين أنجى ونجى لو تذكروا يعني هل تذكرون ذلك؟ نعم نعم صحيح أنجاء الاستراف النجا. طيب ونجا أنا قلت المرّة فاتت. حتى لو لو كنتي لا تذكرين عندما قلت المرّة اللي فاتت إحنا عايزين نبحث في الفرق بين أنجى لأن في آيات كثيرة ربنا يقول فأنجيناه وفي قول آخر يقول فنجيناه نجا الإمهال نجا تختلف عن أنجا احنا قلنا أنجا أسرع الإسراع ونجا يعني أنا هقول لك أحد الأوجه كده حد عنده رأي ثاني نجا في الحال طيب ال انجا ونجا كنا طرحنا السؤال من قبل يعني نقول مثلا الفرق بينهم اخت الكريمه قالت الاسترع في النجا صحيح نعم. السرعة في أنجا صحيح ايه معنى السرعة في, في الإنجاء هي معناها ارتبطها بفحو الآيات ومعناها هو ان يعني الذين نجوا وأنجاهم الله سبحانه وتعالى كانوا في موقف اللي تدور في القصص الموقف ده يستلزم سرعة الإنجاء وكأنهم كانوا على خطر عظيم جدا اذا تأخرت عنهم النجا سيهلكون فهم خلاص استيأسوا وبلغ بهم اليأس وحاق بهم الضر فكان لابد من تدخل من العناية الإلهية لإنقاذ هؤلاء وإنجاء هؤلاء فكان ذا المعنى اللي يشير إليك كلمة الإنجاء إنه أمر أصبح ضروري ولم يعد لهم وسع ولا قدرة على تحمل ما هو أكثر من ذلك فا ضروري إن هو يحدث هذا الانجاء وده يفيد معاني كثيرة جدا به. يعني ده بالتالي يفيد معاني كثيرة جدا، وهي تعرفك وصف أحوال الناس في هذه في هذا الموقف. يعني أحوال من يتعرض لي الفرصة الأخيرة للهلاك بالتأكيد يختلف عن أحوال من ما زالت لديهم الفرصة للنجاة ومن من من لا من لا يزالون يعتقدون ان فرصة فرصتهم في النجاة قائمة احوالهم تختلف طبعا كثيرا في الاعتقاد والرجوع والرد الى الله سبحانه وتعالى والعمل والتفكير في كل الاحوال ظروفهم تختلف اما موضوع نتجة نتجة تفيد ان هم وقعوا في اكثر من مهلك يعني تعددت عليهم وتتابعت الهلكات وتكرر الضر وانتقل من باب إلى باب وانتقل من باب إلى باب فاستلزم الباب يعني كل باب من الأبواب استلزم أنه يحدث إنجاء بعد إنجاء أي ينجيهم الله سبحانه وتعالى ما فيش حاجة عاجلة تدعو لهذا الإنجاء ولكن نجتهم الآن يعني لابد لها من متابعة لإنجاء آخر ثم إنجاء ثالث ثم تتعاقب الإنجازات لأن الأخطار تتوالى والمشاكل تتوالى ولا بد من هذه من هذا من هذا الإنجاء ل لتحقيق الهدف الإنقاذ الكامل فنجا نتجيناهم أي تابعنا تخليصهم مما حاق بهم من مشاكل ومما يترتب على ذلك من مشاكل ومن أضرار حتى يكمل موضوع تخلصهم تماما من هذه المواقف التي يعينها فيبقى ده الفرق الهم جدا بين الاتنين وكلمة نجاء يعني كلمة أنجاء أفادت السرعة وكأن, وكأن ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني أخبرهم أنه هو سبحانه وتعالى يعني لا يتركهم بحال وإن وأنهم أن الله سبحانه وتعالى مهما, مهما تأخر عليهم المدد الإلهي فأنه آتيهم فعلى الإنسان أنه لآخر لحظة لا يفقد الأمل أبدا وهي لسنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون بالذات مع عباده الصالحين لربي صلى يقول حتى إذا استيأس الرسله وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من نشاء حتى إذا استيأس الوصول هذا الإنجاء بقى أما نجى فلها مدلولات تانية وهي إن ربنا سبحانه وتعالى بينقل هؤلاء الناس من نصر لنصر ومن نعمة لنعمة فينظر كيف يعملون فينظر كيف يعملون فدي لها مدلولات ودي لها مدلولات ايه اخرى طيب نرجع تاني لا الحق سبحانه وتعالى ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب عرفنا الذين ظلموا هم مين مفهومه ولا اقولها تاني لا في الآية دي في الآية دي أنا, يعني أنا عايز كنت تفهمها كده أنه الذين عدلوا الذين عدلوا وكانوا من المقصطين هم الذين صرفوا الحب لله سبحانه وتعالى هذا هو العدل أن تعطي كل الذي حق حقه صاحب الحق وصاحب الحق هو الله سبحانه وتعالى في الحب فإذا أعطيته هذا الحب كنت كنت أنت من وضع الشيء في موضعه تمام كده أما الذين ظلموا في هذه الآية فهم المقصود منهم هم الذين لم يضعوا الحب لله سبحانه وتعالى وضعوه في غير الله سبحانه وتعالى اشتراكا او استقلالا وفي هذه الحالة هم لم يضعوا الشيء في موضعه فكانوا من الظالمين اما لماذا لم يقل لو يرى الظالمون قلنا لان كأنه يشير الى ان وضع الحب في غير موضعه هو اساس الظلم في الارض او هو ابتداء الظلم في الارض ان كل ظلم في الارض يقع من شاء الحقيقي هو وضع الحب في غير موضعه وصرف الحب لغير الله سبحانه وتعالى يبقى أنت تعرف كلا أكبر ظلم وبداية الظلم في الأرض هو وضع حب الله سبحانه وتعالى في غير الموضع الصحيح أو صرفه لغير الله سبحانه وتعالى أختكم عندها مشكلة أعتقد الكلام ده مفهوم بالنسبة لل... للذين ظلم نعم وده الفرق بين الذين ظلموا وبين الظالمون طيب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا إذ رأونا عذاب العذاب المقصود هنا نعم صحيح صحيح إن الله خير العذاب المقصود هنا اللي هو إيه اللي هو الحرمان من معاني السكينة والرضا والتوفيق اللي تقع للإنسان بحب الله سبحانه وتعالى هو ده العذاب الحقيقي حتى على أدنى الدرجات يعني عذاب النفس هو أشد وأقوى العذابات، وهو القائد والدليل لعذاب الجسد يعني ترى الذين يعذبون في أجسادهم ونفوسهم مطمئنة كأنهم لا يتعذبون حقيقة يعني أما ترى الذين تعذبوا أرواحهم كأن, كأن عذاب الدنيا قد اجتمع في أجسادهم رغم أن أجسادهم ليس بها من دوقاع العذاب شيء فلذلك كلمة العذاب هنا في أقوى معانيها إذ يرون العذاب لأنهم ظلموا فوضع حب الله في غير موضعه فلذلك عانوا من العذاب وهذا العذاب هو عذاب النفس الذي هو قائد ودليل عذاب الجسد وهو أشد العذابات التي يمكن أن تعرض لها الإنسان إذا يرون العذاب أن القوة لله جميعا عرفوا أن القوة لله جميعا يعني إيه يعني كل أنواع القوة هي لله يعني إيه يعني لو حتى أدنى درجة من درجات القوة الإنسان فرط فيها يشعر بالضرر الواقع منها عبد يعني بمعنى إن انت لو فرطت في أي جزء من حب الله سبحانه وتعالى تجد مغب ذلك وتجد أثر ذلك بوضوح يعني تجد الحرمان السكينة على قدر هذا الحب والرضا على قدر هذا الحب والتوكل والتوفيق على قدر هذا الحب وإذا الحب انخفضت درجات انخفضت بالتالي درجات السكينة والطمأنينة والأمن والتوفيق حتى أدنى درجات فلذلك تشعر أن القوة, القوة قوة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمن هذه السكينة وهذه الاطمئنان وهذا الاطمئنان وأنه لا قوة لأحد في هذا الأمر أبدا يعني القوة كل القوة لله سبحانه وتعالى طب لذا كانت قوة السكينة وقوة الأمن وقوة التوفيق وقوة الإعانى وقوة البدن وقوة الجسد وقوة الروح كل هذه القوة sample أنت تترك أن هذه القوة متحققة بحب الله سبحانه وتعالى أي تقصير في هذا الحب ينقص من قدر هذه القوة في نفسك يبقى أنت تأكدت أن كل أنواع القوة لله سبحانه وتعالى خلاص لم يعود هناك قوة واحدة إلا لله سبحانه وتعالى فلم يعود هناك مصدر آخر لأي قوة تانية عشان كده قال أن القوة لله جميعا كل أنواع القوة مصروفة لله سبحانه وتعالى ولا توجد قوة أخرى مهما كانت القوة نفسية أو بدنية روحية كانت أو جسدية إلا وهي لله سبحانه وتعالى وأن الله شديد العذاب إذا أرد أن يحرم إنسانا من حبه عز وجل حرمه من ذلك فكان له ذلك عذابا بل هو أشد العذاب الحقيقة أن أنا يعني أنا يعني أحسن أن يعني زودتها شواء النهاردة وكان الدرس مسترسل بفضل الله سبحانه وتعالى وتكلمنا فيه كتير وفي معاني كتير استفدناها النهاردة فإن شاء الله نتوقف عند هذا القدر وقد شرحنا آيات من صورة المدثر ومن صورة البقرة و... يعني أترك الفرصة لكم بقى إن شاء الله علشان من أراد سؤالا في موضوع الدرس نتكلم في مواضيع حتى يعني الفائدة تتحول من درس علمي إلى تطبيقات واقعية إن شاء الله وأرجو كما كنت دائما أرجو منكم يعني كنت دائما أن أنتم توصلوا هذه الأسئلة أولًا هل هل تعتقدون هل تعتقدون كما اعتقدت في أهمية هذا المعنى الذي تحدثنا فيه اليوم في شدة أهمية هذا المعنى وإن هذا المعنى مفيد جدا جدا وهم جدا جدا جدا لأمتنا في هذه المرحلة نحن الحقيقة نحن الحقيقة يعني نحن النهاردة فالإنه في أهمية التزام الإنسان بالكمال في الصلاة بالله وقصد الكمال في الصلاة بالله وأهمية ده وإنه مش مجرد رفاهية وربطنا ده بحب الله والنفع الدنيوي والأخراوي من هذا والضرر الشديد جداً ممكن يقع على المؤمن من جرائي تفريط في ذلك يعني إن كان حد منكم له سؤال في موضوع الدرس أو تعليق أو حادثة يحب أن يرويها مثلا في هذا الكلام يعني تفضل كل بلاء فيه نعمة وفيه قرب من الله سبحانه وتعالى كل بلاء فيه نعمة الحقيقة دي من حكمة الله سبحانه وتعالى يعني من اجل النعم هي نعمة اللي تستشعرها من البلاء ونما اللي اللي هي تحرق الإنسان في في في وتصهر قدراته وارادته في في منطقة البلاء يعني كالمعدن النفيس إذا ما من الشوائب وصار نقيا وهذا الحقيقه المعنى العظيم جدا جدا للتنقيص والتطهير ونسأل الله سبحانه وتعالى في الأولا وأخيراً العفو والعافية أسرع طاعة تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى يعني هي أسرع دي مسألة نسبية يعني يعني أسرع دي مسألة نسبية لإنه المسألة مسألة حساب القلوب مش حساب الأوقات يعني يعني المسافة إلى الله سبحانه وتعالى تقطع بالقلوب لا بالأقدام، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو خالق الزمان والمكان، فهو خارج الزمان والمكان سبحانه وتعالى، هو الأول بمعنى أنه الأول والآخر خارج الزمان والمكان، هو الظاهر والباطن الأول خارج الزمان، والظاهر والباطن خارج المكان، وبالتالي يعني يعني حساب حسابك مع الله سبحانه وتعالى في الدنيا مرتبط مسألة أسرع دي مرتبط بقصدك قصد قلبك المباشر لله سبحانه وتعالى يعني ما فيش فيها تفوت وقتي قصد القلب لله سبحانه وتعالى بمعنى إيه بمعنى أنت قلبك قصد الله سبحانه وتعالى والمفروض إن حركت البدن والجسد تمبعث من هذا القلب فإذا صح القصد وانبعثت الجوارح على هذا القصد كان ذلك هو أسرع طاعة لله سبحانه وتعالى كان ذلك هو أسرع طاعة لله سبحانه وتعالى وعلى اختلاف أنواع الطعام السرعة فيه هي سرعة القصد إلى الله سبحانه وتعالى وانا أحكي لك على قصة بسيطة كده اكمل اللي لان انا بقوله ولا اجاوب على الاسئله كم زي ما انتوا عايزين حاضر ولسه في مبتسع من الوقت ان شاء الله هقول لك على قصة بزيح فاكر قصة قاتل المائة نفس أنا جبتي لكم جميعا خصوصا للأخت اللي سألت عن أسرع طعام قاتل المائة نفس لما ذهب إلى الشيخ العابد فسأله عن توبة فقال ليس لك توبة فقتل فأتم به الماء ثم ذهب إلى العالم فسأله فقال ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن اترك أرض كذا ففيها وذهب إلى أرض كذا وكذا فأذه الأرض فيها أناس يعبدون الله فعبدوا الله إيه؟ معهم إيه لعملوا بقى؟ هو إيه عمله هو انطلق من عند العالم على طول فورا مباشرة إلى الأرض أنا عايزك تتأمل بقى للقصة دي هو مجرد مواصل الأرض التي في أرض الصلاح قض طيب هو معروف عند الله سبحانه وتعالى في الأزل في اللوحة المحفوظ مكتوب ان الرجل ده هيموت بمجرد وصوله للأرض يعني مكتوب في اللوحة المحفوظ ان هذا الرجل سيموت مثلا الساعة خمسة ونص وهو كان عند العالم الساعة خمسة مثلا تماما يبقى بينه وبين بين كلام العالم ليه وبين رغبته في التوبة نص ساعة مسألة كلها نص ساعة فالنص ساعة دي انا عايزك تتخيل لو انه تأخر لو أنه تأخر في التحرك إلى الأرض دي يعني مثلا كان قال إيه بسهولة جدا كان ممكن يقول إيه مثلا لقد نصحتني أن أذهب إلى أرض كذا وكذا ولكني الآن متعب وأريد أن أستريح, قليل. أستريح قليلا ثم أتناول غذائي وأنام قليلا ثم في الغد إن شاء الله في الصباح أذهب لهذه الأرض تخيل لو كان فكر كده أنا عايزك بس تتخيل أن الرجل ده لو كان فكر كده كان وقع عليه الموت في في ارض الفساد وارض الخطية. يبقى هو المسألة كانت كانت بالنسباله هي مسألة المصارعة فورا المصارعة فورا وهي دي السرعة اللي انا قصدت ان انا افهمها لك اللي هي القصد السريع الى الله سبحانه وتعالى قصد القلب الى الله سبحانه وتعالى ثم انبعاث الجوارح من وراء ذلك ايا كان العمل وهنا العمل العمل هو ايه العمل العمل وحتى لم يسجد سجد لله يعني هو في قصة التوبة بتاع قتل الماءة نفس لم يسجد سجد لله هو طلع من عند العالم تائب الى الارض الصالحة فقبض وانتهى الممر والمسألة كلها وقت بسيط جدا وهو قبض فين ده قبض لو, لو تفتكر القصة كويس الحديث انه هو قبض في مكان تنازعته في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يعني ايه معنى كده معنى كده انه كان في مكان قريب جدا لأرض الفساد يعني هو بمجرد ما دخل أرض الصلاح مات يعني شبر واحد جوه أرض الصلاح مات يبه هو خد وقته في دخوله أرض الصلاح ما خدش وقته خالص يعني لو كان اتأخر ثانية لو كان اتأخر دقيقة واحدة كان مات في أرض ايه في أرض الفساد والدليل على كده ان الملائكة اختصم الملائكة الرحمة قالت لم يفعل خيرا قط وقتل مئة نفس العذاب قالت ذلك وملائكة الرحمة قالت هو قبض, قبض في أرضي أقرب إلي وجاء تائبا إلى الله سبحانه وتعالى فده معناه إن هو كان في مكان تنازع فيه المكان نفسه تنازعوا فيه فده دليل على أنه كان في يعني الزمن بالنسبة له كان حارج جدا فأنا عاجة تتأمل لو كان تأخر قليلا كان إلا حصل فالسرعة المقصودة أسرع الطعاط هي ما كان القصد فيها لله سبحانه وتعالى ثم انبعتت الجوارح على هذا القصد فهذه أسرع طاعة لله سبحانه وتعالى أسمع بقى بيت الأسئلة أرجو أن نكون الأخت اللي سألت على سرعة الطاعة تكون انتفعت واستفادت يعني كان فيه اخت من اخوات بس سؤال كبير كده شوية ممكن تعيده تاني معلش مشكورة يعني. السؤال الاول بالنسبة ل خلينا الكلام عن السؤال الاول هو حتى يؤمن ولا عبد المؤمن خير من مشرك ولو اعجبه هو ل... لسبب بسيط جدا لانه المقصود بالإيمان إحنا قلنا قبل كده إنه المقصود بالإيمان الآية بصدد تعميق الإيمان في النفوس يعني تثبيت المؤمنين يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في سورة البقرة في هذا الموضع عن ضوابط الإحاطة بالإيمان فقال قبلها ويسألونك عن اليتامى قل إصلاحوا لهم خير وإنتوا خالطوا دي أوامر بتجمع المؤمنين على أوامر الله سبحانه وتعالى فهي لا تختص بمجرد إيه لفظ الإسلام فهي يعني هي مجموعة الأوامر اللي بتعمق الإيمان في القلوب لذلك هو قال حتى يؤمن لأنه إذا أفرد لفظ الإيمان جمع الإيمان والإسلام معا أما إذا قال لفظ الإسلام ولو, ولو أفرد لفظ الإسلام قصد الإسلام والإيمان ولكن هنا المقصود بتكرر أوامر الله سبحانه وتعالى هو العمق القلبي المضاف إلى التصرف الظاهري يعني مثلا السؤال عن اليتامى قال في قل إصلاح, اصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح علم الله بالمفسد من المصلح ده خاص بالقلوب وأنت تعلم أن الإيمان محل الإيمان هو القلب فالآيات هدفها الاساسي تعميق الإيمان تعميق الإيمان وكأنه هو بيقول السر السر في عدم نفع الإنسان من الزواج بالمشركة هو صرفها ليه عن الإيمان وبالتالي هي علشان تقربه من الإيمان هي محتاجة أنها تكون مؤمنة لأن ده السبب اللي يخليه أكثر إيمانا مش يعني إيه كأنه بيقول الزواج وسيلة لتعميق الإيمان ده الهدف من الزواج أصلي من تعميق الإيمان ولذلك لو كانت الزوجة مؤمنة لكان خيرا للإنسان إنها تدفع به إلى تعميق الإيمان وهو الهدف المقصود من إجمال الآيات اللي بيتحدث فيها الحق سبحانه وتعالى أرجو الكلام مش عارف الإجابة واضحة بالنسبة لك ولا مش واضحة نعم كميل ال الأمر الثاني فأما بنية ربك فحدث إن رأيت ويتوب عن هذا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون أن يكون ذلك خيرا إن شاء الله في الدنيا والآخرة يعني, يعني اراها أراها أراها القرآن يعني أرى هذه الرؤيا مأذوبة القرآن هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي مأذوبة القرآن يعني قال الله جميعا من أهل القرآن يا رب